الفيل صلات والفيل سلام النبي محمد علي المقام العظيم الجاح حرمت السلام قلتوا والربع جابوا بار الفيل صلات والفيل سلام النبي محمد علي المقام العظيم حرمت لكتوب وخبر. ألفين السلام قلتوا والربع جابوا بار الفيل صلات والفيل سلام الستين اللي في اسوار لا تحرقنا بصهد ميران جه محمد وصحابه ومصالوا wa nabajafu qbaro usallu usallu ya ikhwan ala nabi